تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ <تصفيق> <تصفيق> الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وعملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماء Oh, <laughs> قَدْ ضَيَّعَ النَّاسُ مَا أَدْرَكُوا مِنْ مَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا إذا ألقوا فيها سمعوا لها وهي تفور تكاد تميز من الله. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزما إن أنتم إلا في ضرال كبير وقالوا لو كنا نسل is so in in Äh! Uh -oh. فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان وَلَمْ يَرَوْا إِلَى طَيْرٍ فَوْقَهُمْ صَارِمًا En أَمَنَّا ذَا الَّذِي يَعْزُوكُمْ إِنَّ أَمْسَى بَل فَمَن يَمْشِ مَكْبُوبًا عَلَى وَجْهٍ فيهم. قلوا هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا أذ وجو دعون قل ارائيتم الله ومن ما عيا أوراقي فَسَتَذَكَّرُ لَمَن نَّنُورُ فِي ضَلَالِمُ الْغَاوِينَ